بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن 116. وما شاء نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين 117. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه مورضين فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنبَاءٌ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ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 وَالضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَرْسِلْ إِلَيْهَا رُسُلًا وَنَمٌ عَلَيَّ ذَبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون قَالَ كَلَّا فَاذْهَبْ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ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 11. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين 12. قال فعلتها إذا وأنا من اِفْتُؤُكُمْ فَوَهَبْ لِي رَبِّي حُكْمًا وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَّ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ 126. بينهما إن كنتم قَالَ لِمَنْ قال لمن حوله قَالَ تستمعون 128. قال ربكم ورب آبائكم الأولين 129. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم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 117. فألقى أصاه فإذا هي ثعبان مبين 118. ونزع يده فإذا هي بيطاء للناظرين 119. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم 110. خَرَجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَرِيبٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ مِقْاتَ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ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 فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما يأفقون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إن انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلن سوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم قالوا لا ضير اننا الى ربنا منقلب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 وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن 129. قال كلا إن معي ربي سيهدي 120. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 121. ثم الآخرين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 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَخْلُلُ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ أَقُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلَّهِ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ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 رب هب لي حكمه وان لحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين واجعلني من ورثة جنات النعيم واغفر لابي انه كان من الضالين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 افْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَجَّيْنَا هُوَ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم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 بمَا تَمل أَمَدَّكُ بِأََّ مِابَهين وَجَنَّاتِ وَوْ إِن أَفَافَ لَكُ م ذَابَ يَو مِ النَّظم قَاال سَو أُ 122. إن هذا إلا خلق الأولين 123. وما نحن بمعذبين 124. فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 125. ربك لهو العزيز الرحيم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 أتتركون فيما ها هلا فِي في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيب وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله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 قَالَتْ هَٰذِ النَّاقَةُ لَهَا شِدٌّ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا آدَمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِن 119. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 110. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. كذبت قوم لوط المرسلين 112. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين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 ْكَلَ وَلا تَكُوا مِنْ المُخْسِرم وَزنِنُوا بِالقِسطَاسِ المُستَقم وَلَا تَبَخَصُ سَش أَمْ وَلَا تَثَوْ فيِي الأرض مُفسِدم وَاتَّقُل الذي خَلَقَكُم وَجبَِّةً الأأَلم قَا إَِّبَاأَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُم مَّعَذَابُ يَوْمِ الظُّلُمَاتِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَأْزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بنسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأنيب فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون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 وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ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 وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصِرْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمْتَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ قَلْبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ